أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا تنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعير إذا رأتهم من مكالم وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدَعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَلَعَصَوْصِبُرًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ أَعَلَّتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرَ لَهُمْ فِي غَمَى الشَّمْرِ ان نعم ربك وعدن مسؤله يوم ما وما بغي لنا أنك تخذ من دونك من أولياء ما كان يبغي لنا. ذَا مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِئِكَ عَلَى كَمَثَّتَهُمْ وَأَتَمَّتَّهُمْ وَآبَأَ أَنْ يُحَصَّنَ لِسُبِّك فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام إلا إنهم لا الطعام جَعَلْنَا هَذَا عِظَمَكُمْ لِبَاضٍ فِتْنَتَنِ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَذَنكُمُ اللهُ العَظِيمُ